ماذا قلنا؟ دلالة دلالة دلالة الدلالة مصطر دل دلالة بتثريت الدلال الفتح يعني دلالة دلالة دلالة والأبصاح هو الفتح مصطر دلالة دلالة الشيء على الشيء يدل دلالة وهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر ما يلزم من فهم شيء فهم آخر يعني كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر مثل لفظة زيد فإنها بحيث يلزم من العلم بها العلم به ذاك الشخص الذي اسمه زيت وكذلك للعالم دلالتنا للله أي العالم بهيث يلزم من العلم به العلم بالله نعم وهذا معناه لكن كيف حل العبارة ما يريد مني فهم شيئين فهما اخر ما هذه ماهيه موصوله اذا قالت موصوله تحتاج الى عائد يعود اليها من الصله اين الضمير الذي يعود من الصله يلزم من يلزم ليس في مفهم شيئين ليس فيه لامير وا يكون موصوله اليس حقا هذه في كل نسخه ما ارى منهم مفهم شيئين فم اخر فهل في هذه هذه الصلاه عائد يعود للموصول فكيف شريح هذا؟ ها؟ أي شرح؟ لم يتطرق؟ لا في ااا حرف يعني يكون شيء يلزم يفهم لي يفهم شيء اخر شيء والشيء الثاني هو المضموم كان جعلها موصولة. موصوله ما يعني قال ما الدلاله ما اي الذي وجعلها موصوله المشكل ليس في في صله ضمير يعود اليها فالأولا أن تجعل ما هذه مصطرية حتى يكون المعنى لزوم فهم آخر من فهم شيء. يعني الدلالة هو لزوم فهم آخر من فهم شيء. ما يلزم يعني لزوم هذا هو الدلالة. الدلالة لزوم فهم شيء من فهم آخر. لا. فلولا نجعلها مصدرية أما جعلها موصولة مشكل فما يلزم من فهم شيء فهم آخر يعني لزوم فهم شيء من فهم شيء آخر هذه هي الدلالة فالذي يلزم من فهمه فهم آخر هذا الذي يلزم هذا يقال له دالة Wa uh wa shew la la ayram fahmu mujidihi hu Allah subhanahu wa wa wa الدلارا يما تكون وضعيه اي بوضع الواقع يما تكون وضعيه بسبب وضع الواقع اي بسبب جاعل الواقع هذا الدال اذا ذاك المذلول فلاشاره معينه مثلا تدل على ما ذا ولاعت في مقابله ذاك المعنى وكذلك العقد يدل عقد الاصابع يدل على ما من العدد لماذا لانه وضع بيزاحه وكذلك لفظ زيد يدل على ماذا على المعنى Livala'i lvala'i. Hada lafla bi zahidakal ma'na. Vahia vala'ietun. Vakadalika, dalalatu alasbabi على ala madululatihah. Madhalan, dulukus syams. Tadullu ala mada? wujubi alluhri. Lianna subhanahu wa ta'ala. wujubi. لوجوب الظهر نعم والضعية وعقلية وكذلك دلالة أيضا عقلية ان كانت الدلالة بسبب أن العقل يقتضي وجود المضلول عند وجود الدال مثل دلالة الآثار على المؤثر dalalatu alalam allahi subhanahu wa ta'ala fa hiya 'aqliyyatun li anna al'aql yaktali annahu idha wujida alalam la budda min mujidih. wa kadhalika dalalatu alafdhala lafih la wujudi lafih wa hayati alafdhala hayat lafih hadha kulluhu 'aqliyyah wa lafadhiyyatun amma hiya lafadhiyyatun aydan يعني لفظيه لدلاله اللفظ لدلاله الدلاله على ما دار المزلول فالمصنف هنا قسمها كذا وضعيه عقلية ولفظيه كان المشهور هو تقسيم الدلاله الى لفظيه وغير لفظيه ثم تقسيم كل واحد منهما إلى وضعية وعقلية وثبعية هذا هو المشهور وهم يقولون الدال إذا كان لفظا فهي لفظية وإذا كان غير لفظ فغير لفظية ثم كل واحد منهما إن كان باكتلاع العقل فهي عقلية وإذا كان لإكتلاعي أن طبيعة الحيوان يكتضي إيجاد ذالي عند وجود المظلول فهي طبيعية. وإن كان بدلالة بسبب الوضع فهي والعية. هذا التقسيم أولا. هذا التقسيم المشهور أولا من هذا التقسيم المصنف. نعم. وهي وضعيه وعقليه ولفضيه يعني هل المشهور ان نقول هكذا الا الدلاله اما لفظيه كدلاله زيد على معنى الدوال الاربع يعني الخطوط والاشاره والنظم وهذا يعني عقد هذه دلالتها على معانيها هي وضعية ثم عقلية دلالة اللفظية عقلية وهو دلالة اللفظ على ماذا على مضلول, على مضلول بسبب اختلاع العقل مثل دلالة اللفظ دايز الذي صمع من وراء الجدار على لا, لا على وجود لا فيله وكونه لا فيله حييا وهكذا ومثل دلالة, دلاله الدخان على النار ودلاله العالم على الله سبحانه وتعالى وهي وغير وضعيه عقليه ثم طبيعيه لفظيه طبيعيه مثل دلاله لفظه اح اح الا وجع صدري وهي لفضيه طبيعيه ومثل سرعه دلاله سرعه على الحمى وهي غير لفضيه هنا غير لفظ هذه الدلاله ان طبيعه الحيوان يقتضي ايجاد عند No. Wallafaliyatu sabari yatun by akali yatun wa layatun Wallafaliya Yma Sabariya Ingana bi daratul lafal a la alma bi sababikila it sabari وعقليه وكذلك لفظيه عقلية مثل دلاله اللفظ على في على وجود وعلى حيات لا وعلى حياه لا في كيف يعني من حيث اللغه مقتضى القواعد الصرفية أن يقال في النسبة إلى طبيعة طبعية مثل النسبة إلى بجيلة بجلي هنيفة هنفي فعيلة ينصب إليه فعلي وفعلي في فعيلة التظيم وفو في فعيله حتم فطبيعه دلاله النسبه الى الطبيعه طبيعي طبيعيه ن واللفظيه طبعية وهذه... ثم وضعيه ما هو دلاله اللفظيه الوضعيه هي دلاله اللفظ على معنى بسبب الوضع وهذه كَوْنُ اللَّفْظِ إِذَا اُذْلِقَ فُهِِمَ مَا وُضِعَ لَهُ إِذَنْ هَذِهِ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ هُوَ كَوْنُ اللَّفْظِ إِذَا اُذْلِقَ فُهِِمَ مَا وُضِعَ لَهُ كَوْنُ اللَّفْظِ إِذَا اُذْلِقَ إِذَا اُذْلِقَ اللَّفْظُ فُهِِمَ مَا وُضِعَ فُهِِمَ الْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَ لَهُ سواءٌ كَانَ سَامًا Pahmu Zay fahumu that is aid in the Samari La Falati Zayd Le F in the Samar is Mihi. Hadila fliyaw Laya. Kadalika Dharalat Pahumu Al Hadir Badatul Masusa فاهموا الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة أو التشهد حين سماعي هذه اللفظة, اللفظة هذه أيضا ما هي والعية لأنه فهم فاهم لبعض ما وضع له وكذلك فاهموا السقف أو الجدار أو الأساس هنا سماع لفظ الدار هذه لفظية وضعية وهي على مسماه مطابقة وجزئه تضمن ولازمه الخارج التزام ثم هذه اللفظية وضعية لا مسماه وهي أي الدلالة وهي أي دلالة اللفظ على مصماه أي لا تمام ما أوضع له مطابقة مثل ذلالة الدار على مجموع هذه الأشياء الثلاثة ومثل ذلالة الصلاة على مجموع هذه الأقوال والأفعال المقصوصة هذه مطابقة سميت مطابقة من ماذا من طابق النعل بالنعل إذا توافقت وكانت على مقدار واحد يقال طابق النعل بالنعل فكذلك هنا لما كان المذلول تماما معنا فاللفظ الدال والمذلول تطابق وتوافق وكان على مقدار واحد فسميت هذه الدلالة مطابقة وجزئه تضم Wadaradatu wadarad Yuzi Elman al Maulur Idahu Talamun Lyan al Yuzi Afi Limnil Maular Idahu Idan Adi Dara Tun Adamafi Limnil Lim Limil Maulur Idahu Pasumiya هذا na مثل فاهم الإنسان معناه هو الحيوان الناطق ففاهم الحيوان فقط من الإنسان أو الناطق فقط من الإنسان أو فاهم الركوع فقط من الصلاة أو سجود فقط من الصلاة هذا كله تضمن لأن المضلول هنا جزء الموضوع له وهي ذلالة لا ما في ضمن الموضوع له فهو تضمن ولازمه الخارج التذام ولكن يعني هنا لا بد أن نتفكر إذا وريد اللفظ إذا وطلق اللفظ على ماذا على لفظ الكل إذا وريد على الجزء فقط هل هذا تضم أو مطابقة مثلا أن يقوله تعالى يجعلنا صابعهم في ياذانهم هنا المقصود هو العنامل فاللفظ يذل على العنامل فقط لا كذلالة الصلاة على الركوع أي في ضمن هذه العبادة فهل هذا يكون تضمنا أو التزاما اختلفوا في ذلك فبعضهم يقول هذا تضم لكن الراجح عندهم أن هذا مطابقة لا تضم لأن تضم هو فاهم الجزء في ضمن الكلي أما إطلاق اللفظ على ماذا إطلاق لفظ الكل على الجزء مع قرينة صارفة ونرادة الكلي كما في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم هذه داخلة في المطابقة لأن هذا اللفظ دل على, على الموضوع له لأن اللفظ وضع أولا على الكل وضعا أوليا ثم وضع للجزء وضعا ثانويا فهذه مطابقة وجزئه تضمن إذن ينبغي أن يفهم ماذا أن المراد هو فاهم الجزء في ضمن الكل هذا تضمن أما إذا أطلق الكل لفظ الكل على الجزء مجازا فهذا ما هو هذه مطابقة ولاعلمه الخارج التزام وكذلك دلاله دلال على الدلاله دلاله اللازم الخارج من الم عن المعنى التزام هذا التزام لماذا سمي التزاما لأنه دلالة للازم دلاله دلالة دلاله اللازم المعنى لان هذا المعنى المذلول هنا خارج أي ليس تمام الموضوع له ولا جزء الموضوع له بل هو أمر أجنبي وليس اللفظ يدل على أي معنى خارج المعنى الموضوع له بل يعني لا بد أن يكون ذاك المعنى الخارج بد أن يكون لازما لازما أي يعني لزوما ذهنيا أي لابد أن يوجد بينه وبين الموضوع له علاقة وصححه الانتقال من الموضوع له اليه نعم فهذا ما هو هذا التزام مثل دلاله الله على المركوب ودلاله العين على الجاسوس ومثل دلاله النادي على ومثل دلاله اسم المطر على النبات والنبات على المطر هذا كلها ماذا التزام لأن مثلا لاني لفظ لفظ نادي ونماو المجلس بين المجلس واهله علاقة تصحح للانتقال من المجلس الى اهله اذا هل المجلس هذا اهل المجلس هذا لازم للمعنى الموضوع له ايسال مراد باللزوم هنا اللزوم العقلي الذي يشترطه اهل المنطق لا لان كثيرا من المجازات لا يوجد فيه هذه اللزوم الذهني بل بين بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي يوجد علاقه علاقه تصحى الانتقال ولا ولعظمه الخارج التزام إذن الالتزام إنما سميت دلالة الالتزام التزام لماذا لأنه لأنها دلالة اللفظ لا لعظم المعنى نعم لأن اللفظ لا على أي معنى خارج عن المعنى الموضوع له وإلا اللفظ واحد ذل على ما لا نهاية له من المعنى وهذا فاسد فلا يعذ له على المعنى الخارجي الا اذا كان بين المعنى الموضوع له وبين ذلك الخارجي يعني لزوم اي علاقه وهي عليه عقليه يعني الدلاله على الخارج عقليه دلالة عقلية أي بخلاف الدلالة على الموضوع له على جزئه فعلى هذا دلالة, دلالة المطابقة ودلالة الالتزام وضعية ودلالة على اللازم عقلية هذا قول وهناك قول آخر وهو ماذا أن دلالة المطابقة فقط وضعية وتظلم وكل من تظلمني والالتزام عقليتان وهناك قول اخر ما هو أن هذا ان هذه ثلاثه كلها وضعية ولا خلافة ولا نزاع في الواقع بين هذه الأقوال لأن من فسر الوضعيه بماذا ب دلالتين للوضع فيها دخل ف... قال كل من المطابقة والتضمن والالتزام وضعية كل... لماذا؟ لأن دلالة اللفظ على... على تمام ما وضع له بسبب الوضع دلالته على جزيل الم... معنى الموضوع له أيضا بسبب الوضع لأنه وإن لم يوضع لهذا لكن قد وضع لكله وضع اللفظ لكله كذلك دلالة اللفظ لا لازم المعنى أيضاً يعني للوضع فيها دخل لماذا؟ لأن هذه الدلالة بسبب أن هذا اللفظ وضع لملزومه فمن فصر هكذا قال هذه كل وضعية ومن قال يعني لا الوضعية هو دل دلالة على ما وضع له إذن المطابقة فقط وضعية والالتزامة من كلاهما ماذا؟ عقلية لأن اللفظ لم يوضع للجزء، للكل للجزء ولم يوضع للازم لكن يعني العقل هو الذي يدل على ماذا؟ هو الذي يقتلل الانتقال من الموضوع له إلى هذا المحل ومن نظر الى ما ذا أن ان الجزء في ضمن الكلي فقال لما وضع للكُل فكانه وضع للجزء ايضا فهي دلاله وضع فإذن المطابقة المطابقه ضمن كلاهما وضعيه والالتزام عقليه هذا الذي ذكره هذا القول هو الذي ذكره المصنف وهي عليه عقليه يعني الدلالة على اللازم فقط عقلية أي بخلاف الدلالة على الموضوع والدلالة على جزء الموضوع كلتا هما ما هي وضعية على اللازم أي الالتزام فقط عقلية نعم والمطابقة أعمى ويوجد معها تضمن بالالتزام وعكسه والمطابقة أعم أي الدلالة على, على الموضوع له أعم من الدلالة على جزئه والدلالة على لازمه بمعنى أنه كلما يوجد آه الدلالة آه دلالة تضمن أو دلاله للالتزام ذو جذ هناك مطابقه وليس كل ما ذو جذ المطابقه يتوجدان نعم ينهو اذا دلل له على جزء الا جزء المعنى الموضوع له اذا دلل لفظ على الجزء فهناك دلاله للكل ينهو لا يوجد جزء مع وكذلك إذا دل اللفظ على ماذا لا لازم المعنى لا بد أن يوجد هناك ذلالة على الملزوم لأنه, لأنه لا يوجد لازم بدون ملزوم إذن كلما توجد الالتزام توجد المطابقة كلما توجد التضمن توجد المطابقة Lakin yumkinu antuujada mutabakadun biduni talammunin valaltizam. Kaif? Bi an yakuuna lafudu wuli'a li ma'inan laa juz'a lahu wala laazim. Ida-idha faraduna haakada. Vahua anna lafudu wuli'a li ma'inan laa بينه وبين معنى أي معنى آخر لزوم وكذلك ليس لهذا المعنى جزء فهناك توجد مطابقاء دلالة اللفظ على الموضوع له ولا توجد دلالة اللفظ على جزء الموضوع له لعدم جزء لهذا المعنى كذلك لا توجد التزام نعم اعدام لزوم خارجي لازم لهذا المعنى ويوجد معها تظمن بالالتزام وعكسه مجرد فرض يعني هذا امر فرضي العلم العلم له تضم ويمكن أيضا له التزام مثلا يعني زيد كلمة زيد دلالته على مجموع ذاته مطابقة ودلالته على رأسه فقط تضم وإذا كان زيد هذا لم يكن زيدا من الناس بل كان مشكورا بوصفهم من الوصف مثل حاتم الطاي فدل على وصفين هذا لا حاتم يدل على ماذا؟ على الجواد. باطل يدل على ماذا؟ نعم. الاذي يي باطل باطل. صاحبان يدل على ماذا؟ فصاحا. فا يعني حاتم, دلالة حاتم على ماذا؟ على معنى الجواد. ودلاله صاحبان على معنى الفصيح ودلاله باطل على معنى العي. فهذه كل هذا دلاله الالتزام فلا علم يوجد له هذا دلاله تضمن يوجد والالتزام ايضا يمكن ان يوجد نعم no. وقالوا هم انكر هذا وقال يعني لا يوجد لا كل معنى ليس غيره. أنه ليس غيره من لازمه أنه ليس غيره لا <س Hobbit> لا يوجد زيد من لازمه أنه ليس غيره زيد ليس عمرم ولا بكرم ولا خالد إنسان له لازم على الأقل ما هو أنه ليس غيره غير إنسان نعم ولكنهم ردوا على ذلك بماذا أنه يعني ليس مما ينتقل إليه الذهن فكم من مرّة نحن نتصور زيدا ولا يخطر ببالنا غير زيد فاضلا عن أن يخطر ببالنا أنه ليس غير زيد فهذا القدر لا يكفي لا بد أن يكون هذا اللزوم علاقة تصحح الانتقال من المعنى الموضوع له إلى المعنى الآخر الانتقال من من اللا صدير من البحري للجود والانتقال من حاتم من الـ من الـ من الى الجود وهكذا والانتقال العبد والانتقال من المطر النبات وهكذا نعم <تصفيق> ودلاله المجاز يعني yani, هذا احيانا يكون التزام احيانا يكون ويرى الالتزام تضمن ن no. و هي عليه عقليته مطابقه عم, معها, معها يمكن ان توجد مطابقة, ت, آ, هذا لماعنا له جزء لكن لا لازم له مثل الزيد من الناس الذي لم يشتهر بأي وصف فهناك دلالته على مجموع بدنه وروحه هذا ماذا مطابقة ودلالته على بدنه فقط وروحه فقط ولا رأسه فقط هذا تضمن لكن ليس هناك التزام Waaksuhu wakadalika Yumkinu an yakuna huna ka Mutabakadun Wa Iltizamun Wala talammun Bi an yakuna Lafudu maulu'an Lima'inan La juz'a lahu Walakin lahu laazim Naa Misul lafudu maulu' Biza'i هناك مطابقة وهناك لوازم فإنه من لوازم الله سبحانه وتعالى لهذه الأوصاف أوصاف الكمال كلها والتضمن أخص. والتضمن أخص من المطابقة نعم والذلالة باللفظ استعماله في الحقيقة والمجاز م? يرمطوع من المطن اخص منها الشرط اخص من دلاله المطابقه ودلاله الالتزام ن وطلمن اخص طلمن اخص والتلمون أخص من المطابقة كيف؟ ما الدليل على ذلك؟ أن تلمون أخص من التزام تلمون أخص من التزام يعني ما؟ أنه كل ما يوجد تلمون يوجد التزام وليس كلما يوجد الالتظام يوجد الضمون أما إذا قلنا أتضمون أخص من المتابقة هذا واضح يعني كلما يوجد الضمون يوجد المتابقة وليس كلما أدو يوجد المتابقة يوجد الضمون هذا واضح أما أرنبoop أخص من الضمون أخص من العلتزام أو من العلتزام من المتابقة هذا يعني إettes يؤمن بها نعم. No. اوكي. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. نعم توجد يعني إذا،, إذا،, إذا،, اذا كان مقصود هو ان التضمن اخص من, الـ من, الـ من كل من المطابقة والالتزام فيكون منافيه لما تقدم لكن اشد شوفوا ما شهاده تناولته انه جرت الاولى على راي عموم المناطق بان المطابقه اعم من التضمن والالتزام والدراسه الثانيه على راي ابن شطره لان بين المطابقه والالتزام تساوي او ذا طرف فخلاز الذي فاه فيه فيقول ان التضمين والالتزام من المطابقه او يعني هذا راي وذاك راي نعم ماذا قلنا امم نعم وتضمنه خص ما هو كيف ماذا قال فيها هل تظن اخص منهما ام نزل اسبوع اللي فات وتضمن اخص منهما تضمن اخص من المطابقه هذا واضح لانه كلما يوجد تضمن توجد المطابقه اليس كلما توجد المطابقه يوجد التضمن فاذا قلنا تضمن اخص من الالتزام فما كلما وجد تضمن وجد الالتزام وليس كلما وجد الالتزام وجد تضمن مناف للما و wa huwa ma za qala ha thalammun bililtizam fa yambaghi an yakuna hadha ala rai wa hadha ala rai akhar na'am wa kayf yusaffu أخص منهما فمعناه تضمون كلما يوجد تضمون يوجد الالتزام هذا رأي بعضهم أنه يعني كلما يكون معناه مركبا لا بد أن يكون له لازم كم أصر المثلون تطبيق اشكال التحبير كانت في الكعبه والله قريبه منها ومن مطابقه وعي ويوجد معنى التضمن وال عكسه فرض الالتزام لازم وهي عرفت التضمن ويوجد تضمن اخص كذا بعده بعد ايضا في الشرط عند القول والتضمن اخص اهمال ما بعد شيء هذا اصره الكتاب والشرح ما هو هذا الكتاب واصله ما يعني يمكنه في المتن الاصل اي نعم فماذا قال في الاصل في شرح الشفجه وما ذكرها معك سوق اي ماذا قال ما ماذا ماذا ما في مثل هذه اصلاه اني ذا من المصنف الاصله Naa. Valdalala tu bil lafli, isti'imalu hu fi lhaqiqati wal majaz. Yine, huna ke dalalata tu lafli, huna ke dalalata tu bil lafli. Dalalata tu hua fahimu ssamii ilma'na minal lafli. Yine, al من minal laful. Hadesi dalala tuul laful. Wa dalala tuul lafuli hua isti'amalul mutakallimi lafulahu fii ma'inan. Iðan, al-dalala tuul lafuli. Bil lafuli haadi hil ba'u ala. فإن المتكلم يجعل اللفظ عالة للدلالة على ما في قلبه من المعنى. فالدلالة باللفظ يعني دلالة المتكلم على مراده بمعونة اللفظ نعم. فشخص يعني إذا قال شخص زيد أو إذا قال شخص رأيت أسدا وهو يريد الحيوان المفترس فهذا اللفظ جعله وسيلة وعالة ليدل للدلالة على ما في, معناه على ما في قلبه من المعنى فهو استعمل هذا اللفظ في في في المعنى الحقيقي وهذه دلاله باللفظ اما دلاله اللفظ هو ماذا فاهم المعنى من اللفظ وبينهما فرق فروق منها ماذا ان الدلاله ان الدلاله باللفظ محل هو اللسان محلها اللسان اي لسان المتكلم ومحل الدلالة اللفظ هو قلب السامع لأن فهم المعنى من اللفظ هذا موجود في قلب السامع نعم ثم يعني الدلالة باللفظ هذا صفة المتكلم ودلالة اللفظ صفة السامع نعم Kedalika dalalatul lafudlahu, yani dalalatul bil lafud sababun wa dalalatul lafud musababun. Yani al-mutakellim yistamilu lafudlahu fi ma'naahu fa bisebabi dahlika yifahamu al al-ma'na minhu. Kedalika dalalatul التزايم تضمن أما الدلالة باللفظ لها قسمان حقيقة ومجاز إذن والدلالة باللفظ استعماله في الحقيقة والمجاز استعماله أي استعمال المتكلم اللفظ في الحقيقة أي في المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ أولا والمجاز أو استعماله في المعنى المجازي ayl alladhi lam yu'la lahu lakin lahu bain baynahu wa bayna al-ma'nal mawdu' lahu awwalan alaqa yani ma'na majazi na'am wal mulazamat 'aqliyyatun wa shar'iyyatun wa 'adiyyatun ضعيفه جدا وكلية وجزئيه نعم عقلية العقليه ان ملازمه الابدان توجد هناك ملازمه بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل في الدلاله في دلاله الالتزام هذه الملازمه احيانا يذكرون ماذا عقليه mithlu mulazamati al-basar lil-amaa fa ya'ni idha afuhi ma'na al-ama min fahmi al-basar limadha li'anna al huwa 'adam al-basar hal yumkinu tasawwur 'adam basar biduni tasawwur al-basar la كذلك العجز هو عدم القدرة والجهل هو عدم العلم ومثل هذا يعني دلالة لفظ العماء على البصر هذه للملازمة العقلية بين, بين معنى العماء وبين البصر عقلية وشرعية وكذلك ملازمة هي أن تكون الملازمة شرعية يعني لأن الشرارع جعل هذا الدال ملزوما لذاك المضلول فمثلا صحة الصلاة هذه صحة, صحة صلاتي Tadullu ala mada, ala المصلي musalli saatiraan lil'aura wa kaunihi mutawadli'an wa kaunihi, yani, mutawadjihan lil'qibla Limeada? Lianna kaunahu mutawadjihan lil'qibla, saatiraan lil'aura wa dukululul wakta لازما ملزوما لماذا لصحه الصلاه حيث جعلها شرط شروطا له شرعيه وعاديه تكون ملزمه عاديه يعني ملزمه عاديه لعاده هذا لازم لذاك المعنى وما الملازمة عادية لازم يكون الشبع على كل يلزمه على كل يلزمه الشبع كذلك وجود مركوب فلان أمام داره فهو عادة, بينه عادة بين وجود المركوب أمام الدار وبين وجوده في الدار ملازمة كذلك وجود صحاب أصود قريب من الأرض هذه بينه وبين نزوم المطر ملازمه عاديه إنه. كذلك شرب السقمونيه بينه وبين تنظيف البطن ملازمه عادية الشيط. الشيط. ما <تصفيق> نعم ما هذا ايضا يمكن ان نقول ان ما هي ملازمه عاديه لأنه يمكن أن, أن يشيب الشق يش... يمكن أن يشيب الصغير لتفاقم الأهوال عليه هل ستقول لشق ليست سبباً لا تتحدث سبباً كيف تصر عاداً هل هناك منافات يعني سببية أي سببية سبب عادي أو سبب شرعي هذا الحرق لأنه سبب عادي يعتبر... مم. هذا يعني عند بعض المتقلمين هذا مجرد عادة لأن الله سبحانه وتلاجر عادته باليحراق عقب امساس النار وهضهم يقول لا هذا على سبيل التوليد فلا يتأخر يتخلف نعم ام قلنا ثم اذا قلنا تكون قطعيتا وضعيفه احيانا تكون الملاظمة قطعيتا يقينيه مثل في يعني عاده لا يكون سرير الا مرتفعا نعم wa taqunu ahyanan mulazama taqunu qat'iyyatan wa dha'ifatan jiddan al mulazama dha'ifa jiddan mithlan yani mabniyatan alama da ala i'tiqadi ba'd al arab kanu ا شخص اذا كان عريض القفاه فيكون بليدا ويجعلون عريض القفا كنايه عن البلاده ن والملازمه جدا انها مجرد اعتقاد اوكي صراحه ليه كذلك الرجل اذا كان انزاع يجئ يكون عاقلا مثل هذا يعني لا شعره هناك له نزعتان هذا ثم هذا قلنا وكلييا وجزئيا يعني احيانا تكون ملازمه كليته اي في ملازمة في لجميع افراد الملزوم ميدل الزوجية ل 4 سواء كان من الرجال واربع من الاحجار واربع من أي شيء يعني يكونوا زوجن وجوزيه تن احيانا تكون الملازمه جزئية. أي في بعض الاحوال نعم مثل ما دام يذلو لزوم المؤثرين للاثر فإنه حين حدوثه يعني اذا لا بد للحدوث الكتابه من كاتب هذا متى حين كتابته حين وجود الكتابه لا بد من كاتب نعم فصل وضعيفة وضعيفة. فيها فيها. لا اذا كانت يعني كثيرا ما يكون كلية اذا كانت حقيقيه لو قطعيه وضعيفه تكون قطعيه يعني مت قطعية معناه العقل اذا خليه يعني يتيقن بالملازمه لكن الضعيفه لا تكون في العاديه نعم <تصفيق> والكلية الجذية أحيانا يعني يكون عقلية أحيانا يكون عادية <تصفيق> شرعية ده. نعم فصل إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكلي إذا اتحد اللفظ ومعناه يعني لفظ واحد وله معنا واحد ف هذا إذا كان هذا المعنى اشترك فيه كثير يعني هذا المعنى مما له أفراد كثير ولو بالقوة أي ولو لم توجد تلك الأفراد بالفعل بل يعني بالقوة بمعنى أن العقل إذا خلي يجبز أن توجد له أفراد فكلي هذا كلي فمثلاً يعني إنسان هذا لفظ واحد ومعناه الأحيوان الناطق أيضاً واحد والأحيوان الناطق يشترك فيه أفراد كثيرة زياد عمر بكر خالد فهذا كلي وكذلك الشمس إذا قلنا أن الشمس هو معناه كوكب نهاري ينتهي الليل بطلوعه فهذا الشمس لفظ واحد وهذا المعنى أيضا واحد وهذا المعنى يشترك فيه كثير بالقوة إلى بالفعل أي ليس هناك أفراد كثيرة بالفعل لكن العقل إذا لاحظ هذا المعنى يجوز أن توجد له أفراد فالعبارة في في, في في كون المعنى كليا ما هو. تهيئيز العقلي ان يجوز العقلي ان يوجد له افراد اما وجود افرااد بالفعل هذا ليس بشرط لان من الكلي ما لا يوجد له افراد البت مثله لا شيء لا موجود لا شيء يعني ما, شيء أه أه. ما ليس بشيء هذا إذا نظرنا إذا هذا اللفظ يعني العقل يجوز أن يوجد له الفرد لكن ليس له أي فرض لا في العقل ولا في الخارج كل شيء تصورته فهو شيء وكل شيء وجد في الخارج فهو شيء وشيء من شيء لا يكون لا شيء لأنه اجتماع النقيضين أليس ذلك نعم وكذلك أحيانا يكون ماذا أحيانا يكون ممكن يوجد له فرض واحد وامتناع غيره مثل واجب الوجود واجب الوجود يعني إذا نظرنا إلى معناه ما هو واجب الوجود أي من لا يجيز العقل عدمه هذا معناه واجب الوجود فهذا المفهوم يعني العقل يجوز أن يجدله عدة أفراد لكن له فرد واحد وهو الله سبحانه وتعالى مع امتناعه وإيره وكذلك أحيانا يكون لا يجد له أي فرد مع أي مثل العنقاء إذا قلنا العنقاء بمعنى يعني طائر أحد جناحيه بالمشريق والآخر بالمقرب ورسوه في السماء ورجله في الأرض ف يعني هذا المفهوم يجوز الاكل له عدة افراض لكنني لا يجوز له اي فرض كذلك الشمس شمس يعني اعلاه كوكب نهاري ليس هذا اللفظ موضوعا لهذا الكوكب الذي يطلع كل صباح ليس ليس هو قد وضع كما وضع زيد بيذاي هذا الشخص لا. بل هو موضوع لماذا لهذا المعنى الكلي وَهَذَا الْمَعْنَى الْكُلِّ لَهُ أَفْرَادٌ كَثِيرٌ أَيْ بِالْقُوَّةٌ بالفعل لا, لا. فهذا كله كلي واشترك في مفهومه كثير هذا معنى. يعني لفظ واحد معنى واحد وهذا هذا المعنى اشترك فيه أفراد كثيرة سواء قال هذا الاشتراك بالفعل كما في إنسان إنسان له أفراد بالفعل ومثل الحيوان ومثل الجسم أو بالقوة مثل شيء شريك الباري واجب الوجود ومثل الشمس مثل العنقاء فكلي وهو ذاتي وعرضي ثم الكلي إذا نظرنا إلى أفراده فهو إما ذاتي وإما عرضي إذا كان الكلي بالنظر إلى أفراده إذا كان داخلا في حقيقته فهو ذاتي فمثلا إنسان هذا ذاتي لأن أفراد الإنسان زيد عمر وكر خالد فإنسان داخل في حقيقتهم يعني حقيقة كل واحد منهما ما هو حيواناتق فالإنسان يعني وهو داخل كذلك حيوان أيضا حيوان أفراده زيد عمر بكر خالد وأفراد الفرس وأفراد الشاط وإذا نظرنا إلى هذه الأفراد فالحيوان داخل في حقيقتها ألسى ذلك نعم وهو داتي كذلك ناطق له أفراد زيد عمر بكر خالد وها ناطق داخل في حقيقة افراده فهو ذاتي فالكلي الذاتي إما جنس وإما فصل بعضهم يقول لا النوع أيضا ذاتي فهم هم الذين يقولون الذاتي هو ما كان غير خارجنا للحقيقة سواء كان حقيقة الأفراد أو جزء حقيقته فهم يقولون يعني النوع أيضا ذاتي عرضي هو ما كان عارضا كلي كان عارضا لأفراده أي ليس داخلا في حقيقة أفراده بل هو وصف عارض دخل فيه ماذا؟ دخل فيه Al-khaasatu al-arudu al-aam Al-khaasah Vahua Wasfun aridun Ia-khusu afrada haqiqatin Vahida Mithlu allahik Binnisbati ila afradi linsan Val-khaatib Binnisbati Val-khaatib Binnisbati ila afradi linsan Val-khaatib Binnisbati ila يعني يشمل أفراد حقائق متعددة مثل ماشي ماشي وصفون عرض يوجد لأفراد الإنسان وأفراد الشاة وأفراد الإبل وغيرها من الحبانات فالعرضي الكليجي العرضي دخل فيه الخاصة والعرض العام والذاتي دخل فيه النوع والفاصل والجنس والنوع ايضا ومن الذي يدخل النوع في الذاتي هو يقول الكلي ثلاثه اقسام ذاتن هو النوع الفصل والجنس والعرض الخاص والعرض العام أو نقول ذاتي ليس المقصود يعني ما كان جزءا للذاتي بل ما لم يكن خارجا للذاتي ولي لم يكن خارجا عن ذاتي الأفراد بأن كان ذات أفراده أو كان جزء ذات أفراده فذاتي دخل فيه ماذا؟ النوع والجنس والفصل كلها فإن تفاوتت فمشكك وإلا فمتواطئ ثم الكلي إن تفاوتت أي إن تفاوتت أفراده فيه يعني لم يكن صدقه ولا جميع أفراده على حد واحد بل كان بعضها عولى من البعض أو كان اتصاف بعضه سبباً لاتصاف البعض الآخر به أو كان هذا المعنى في بعضه أكثر من البعض أو كان أشد من البعض أو يعني هكذا لتشكيك أوجه شتى فمشكيك مثلاً يعني مؤمن مؤمن هو كل مشكيك ها؟ نحن مؤمنون وصحابتون منون أبو كر صديق رضي الله أنه مؤمن لكن صدق المؤمن علينا وعليهم الهو على وجههم سواء لا فيه فيهم يعني من الإيمان ما هو أشد مما فينا كذلك عجب يل وثلج أيضا بيل لكن ليس بأي الله على الدين سواء كذلك الموجود نحن موجودون الله موجود lakin ya'ni hal saythul wujoodu mawjoodi 'ala al-khaliqi wal makhlooqi 'ala haddin sawa la bal wujoodul khaliqi illatul wujoodil makhlooq wa aydan wujoodul khaliqi li'atihi wa wujoodul min ghayrihi ala sa dhalik fa hadha kulluhu tabil لأن ما طوله ذراع وما طوله ذراعا وما طوله ثلاثة أذريعة هذه كلها طويل ليس ذلك؟ كذلك حلو هذا كل يوم مشكك لأن الشاي الذي مزج به ملعقة من السكر هذا حلو ملعقتان أيضا حلو وهكذا هذا كل يوم مشكك والتشكيك الآية تصوره إلا في, العرض في العرضي في الكلي العرضي لكل ذاتي لا يمكن أن يكون مشككاً. فمثلاً يعني انسان هذا ذاتي لزيد وعمر وبكر وخالد. هل نستطيع أن نقول في, في, في, في زيد من الإنسانية أكثر مما في عمر؟ أو هل نستطيع أن نقول يعني عمر إنسانية عمر هو سبب لإنسانية زيد؟ لا لا يمكن وكذلك لا الـ لا. الـ هذا سبب في وجوده لكن لا لكونه انسانا لان كون الانسان انسانا لاخفل لله نعم. هذا مستعملا هذا بمعنى اخر هذا بمعنى اخر يعني ينسى إنسا إنسا اكثر انسانيه اي أكثر كمالات في الإنسان نعم فهو وذلك أحيانا يقال فلان إنسان بمعنى إنه إحوان ناطق وأحيانا يقال إنه إنسان وإنه إنسان كامل نعم قال أحيانا يقال زيد رجل أحيانا يقول زي زيد رجل نعم يعني هو متصف بأوصاف الرجولة نعم فإن تفاوتت فمشكك لماذا سمع المشكك مشكك مشككا لأنه يوقع الناظر في الشك لأنه إذا نظر فيجد بين الأفراد بين أفراد هذا المعنى قدر مشترك ويمكن تفاوت فإذا, فإذا نظر إلى القدر المشترك يخيل إليه أن هذا،, هذا اللفظ موضوع للقدر المشترك فهو ذا متواطي وإذا نظرنا إلى التفاوت بينها فكأن هذا معنا وهذا معنا آخر نا. مثلا مؤمن إذا نظرنا إلى أصل الإيمان فكل من الصحابة ومن غيرهم يعني فيهم هذا القدر المشترك و يخيل الينا ان مؤمن على على على صحابه على غيرهم كاطراق الانسان على زيد وعمرو وكانوا مخالده يعني متواطئ واذا نظرنا الى التفاوت بين ايمانهم و ايماننا كانهم عن الاخر ونحن معن الاخر فكانه مشترك فكان هذا اللفظ وضع لهذا معنى ولمعنى الاخر له علاقه بينهما اذرو ضعلي عين الباصره مره وللشمس مره النقره وللجنبوع مره النقره فيعني الناظر اليه يتحير يشك هل هو متواطئ أو مشترك اذا ذلك سمي مشكيكا لأن, لان لانه اذا بين بين الافراد يخيل إليه أن هذه معاني متعددة وضع هذا اللفظ لها فإصير مشتركا وإذا نظر إلى عاصل المعنى يخيل إليه أن اللفظ موضوع لهذا القدر المشترك فإطلاقه لا هذا لوجود هذا القدر وإطلاقه لا ذاك أيضاً لوجود هذا القدر كإطلاق الإنسان العزيزين وعمريم وكريم وخالد فهو مشكل وإلا فمتواطئ اي والا ولم تتصافت تضافت ولم تتفافت افراده فمتواطئ متواطي يعني كل كلين يكون نوعا لافراده او جنس الافراده او فصل الافراده هذا كله يكون متواطي مثلا يعني الانسان متواطئ. حمار متواطي حيوان متواطي ناطق متواطي نعم وإلا مشاريك كمغلمر ينفع جزءي كيف شكل التشكيل هو <تصفيق> الذي المشكك او لا يكون متواطئا واحيانا يكون مشككا نعم مثلا لو قلنا الايمان هو التصديق فقط وقلنا التصديق يعني اليقين لا يتفاوت فيكون المؤمن ماذا كليا متواطئا نعم اما اذا قلنا الايمان يدخل فيه ماذا الاعمال إذن الناس يتفاوتون في الاعمال وكذلك اذا قلنا يعني هو التصديق لكن التصديق له مراتب ايضا يكون ماذا مشكك نعم ناطق متواطي ناطق ناطق حيوان متناطي انسان متواطي نعم ايه لا يعني النطق هو يعني اصل الفكر يعني ان, أن توجد فيه قوه التفكر اصل اصل القوة. هذا هو المراد ما هو له اصل من الشيء والناطق يعني زيد عمر بكر خالد هم في, في النطق في أصله يعني ليس يمكن أن يكون زيد مثلا فيه يعني من قوة الفكر لكن يعني هذا القدر الذي يميز بينه وبين البحايم هذا القدر هذا هو النطق القدر الزائد عاضي والقدر الزائد لا يراضي بالنطق في هذا اللفظ لان اللفظ اذا قيل حيوان ناطق فهذا القدر هو المراد اما اذا قيل يعني شده التفكر او جوده التفكر هذا يكون ناطق بهذا المعنى يكون مشكيكا نعم وكما انا يعني إذا قلنا كاتب معنى من فيه يعني تهيؤ فهذا يكون ماذا متواطيا لكن هذا يريد بالكاتب يعني من فيه قوة كتابة المقالات والنثر هذا مشكك نعم ثم ماذا قلنا وإن لم يشترك كمضمر فجزئي وإن لم, يكن في وإن لم يشترك في مفومه كثير مثل ماذا مثل الظمير مثل الزمائر فجزئينا يعني الظمير فيه خلاف الظمير هل هو موضوع مثلا يعني أنا هل هو موضوع لمتكلم إذن يكون كليا وإطلاقه على زيد وعمر وبكر وخالد يكون إطلاق اللفظ في أفراد معناه أما إذا قلنا أنا هذا موضوع لزيد وعمر وبكر وخالد وغيرهم ممن يتكلم أي شخص كان يكون موضوع جزئيا والله هناك خلاف مشهور في, في وضع اللمائر ووضع الإشارات فيها خلاف مشهور فمنهم من يقول عنا مثلا هو مولوع في بيزاء زيد وعمر وبكر وخالد وغيرهم ممن يتكلم إلى يوم القيامة فموضوع له ما هو جزء لكن كيف وضع هذا اللفظ بيزاي هذه الجزئيات التي لا تتناها لا نهاية لها فبملاحظتها بلحاظ كلي وهو ماذا أن يكون متكلما يعني يعني لما وضع بين زيد وعمر وفكر وخالد من يمكن أن يكون متكلما فهذا هؤلاء لا نهاية لهم يعني أفراد لا تتناها كيف يولع اللفظ بيزائه هذا بأن لوحظوا بلحاظ كلي فعلى ذلك يكون ماذا الموضوع له كليا الموضوع له جزئي والوضع كلي والمستعمل فيه أيضا جزئي والقول الآخر لا أنا موضوع للمتكلم. لكن بشرط أنه لا يستعمل إلا في أفراده. والله. يعني هل يقال أبداً أنا قائم؟ أي متكلم قائم. لا. أنا قائم. أنا هو زيد قائم أو عمر قائم أو بخر قائم. فوضع لماذا؟ لكل لمعنى كله وهو المتكلم. لكن بشرط أنه لا يستعمل إلا في أفراده. فيكون ماذا؟ يكون الوضع كليا والموضوع له أيضا كليا والمستعمل فيه جزئيا هذا القول الآخر فمصنف هنا يرجح القول الأول وهو ماذا؟ أن الزمائر إنما وضعت لماذا؟ للمعاني الجزئية لا لمعنى كلي مع اشتراط استعماله إلا في جزئياته وتوجيه ترجيه هذا القول ما هو أن الزمائر من عرف المعارف ها؟ فلا يكون الإسم معرفة إلا إذا ذل على معين فإذا ذل على معين ينبغي أن يكون موضوعا لمعين وإذا وضع لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب فيكون ما ذل معنا كليا فلا يكون فلا يكون معرفة لان الكون ضمير معرفه وكونه وبين و... و... كونه معرفه وكونه موضوع لمعنى كلي بينهما منافات no. من من <تصفيق> نعم no. يعني هذه الافراد هؤلاء ه... ه... الاشخاص الذي يمكن منهم التكلم الى يوم القيامه لوحظ به حال كل وهو ماذا انه متكلم فوضع هذا لوحظ به كل واحد منهم فلفظ ما هو ففالمعنى موضوع له جزءي والوضع كلي لماذا لان هذه الجزئيات لوحظت بحال كل فالوضع كلي والموضوع له جزئي ومستعمل فيه أيضا جزئي والقول الآخر وعلى القول الآخر يكون الوضع قليا والموضوع له أيضا كليا والمستعمل فيه جزئيا مصنف يرجح القول الأول لذلك هو قال وإن لم يشترك كمضمر فجزئي أي وإن لم يشترك في, في, في المعنى كثيرون كام يعني كماعل كماعل الله ماير وجزئي هذا جزئي كذلك زيد زيد جزئي انه لذاك شخص وذاك شخص محال ان يشترك فيه كثيرون وكذلك يعني اذا قلنا هذا الانسان فهو جزئي نعم عن تعله هو جزئي نعم انا حاضر قولي هو جزئي طب الغائب كيف يقاس على من لم يوجد بعد كيف يطريقه المتكلم بعد ذلك اين يوجد هو اين يوجد امم يوجد هو حين يكون يعني مظلول آآ... آآ... توجد دلاله المفصل ما دل على مجمل فموجود نعم يعني مثلا لو لو سيست جامعه ودونت قوانين لمن يدخلها اليس هات هذه القوانين متعلقه بكل من يدخل فيها الى بقائها الى مدته بقائها ما ما انبع اللههم نطف في ابائهم أو في مرحلة قبل ذلك مع ذلك هذه القانون متعلق به بمعنى أنه حين يدخل في هذه الجامعة يكون مؤمورا بها لا بمعنى أنه مؤمور بأن يأتي بها لا, لا كذلك هنا موضوع أنا موضوع لزيد من الناس الذي يعني هو يولد وبين طلوع الشمس من مغربها. ولعب إذائه أيضا. لكن لا مجمنا. لا مفصلا. بل مجمنا. أي باعتباري أنه متكلم. أي يكون يدل عليه هذا اللفظ حين يوجد ويتكلم. نعم. ثم... وإن لم يشتركك موظمر فجزئيا ويسمى النوع جزئيا إضافيا ويسمى النوع جزئيا إضافيا يعني النوع حقيقة هو كل لماذا؟ لأنه يجوز العقل اشتراك كثيرين فيه وهو ماذا؟ كل لكن يقال له جزئيا إضافيا باعتبار أنه أخصه Min ma'inan fauqa hu Fa ma thalani anna u'u Alinsan Insan kuli Lakin hu juzi'iun Bilidahafati ila mada Ilal haeewaan Walla haeewaan kuli Wohu juzi'iun Bilnisbati ila mada Ilal jismi nami Wal jismi nami äh, Kedalika kuli Lakin huo Bilnisbati ilal Al jismi mhtalak, كل معنى أو كل نوع فوقه جنس يقال له جزئي لكن هذا بمعنى هذا الجزئي بمعنى جزئي إضافي لأن جزئيته لا في هد ذاته بل بالنسبة إلى ما فوقه واله ثم ومتعدد اللفظ فقط مترادف والمعنى فقط مشترك إن كان حقيقة للمتعدد وإلا فحقيقة ومجاز وإلا مشترك ثم هذا قال متعدد اللفظ فقط ثم هذه هذه الأقسام المتقدمة هي ماذا للفظ واحد له معنى واحد يعني هذا تقسيم للفظ بنظر لا معنى واحد فالفظ بنظر لا معنى واحد مما معانيه اذا كان له عدة معاني يعني بالنسبه الى معناه اذا كان له معنى واحد هذا اما يكون ماذا كليا واما يكون جزيا ولكلي اما يكون ذاتيا او عرضيا ومشككا او متواطئا ثم يعني تقسيم اللفظ بالنظر إلى ماذا إلى المعاني المتعددة وكذلك تقسيم اللفظ الذي له معاني متعددة وتقسيم المعنى الذي له ألفاظ متعددة متعدد اللفظ فقط يعني إذا تعدد اللفظ لما تعدد المعنى يعني ألفاظ كثيرة لكن معنى واحد مُتَرَادِفٌ هذا مُتَرَادِفٌ مُتَرَادِفٌ يقال لأن هذا اللفظان مُتَرَادِفًا وهذا اللفظ مُرَادِفٌ لذلك اللفظ م? مثل قاعدة جلس مُتَرَادِفٌ وَقَفَ قَامَ نعم لفظ المعنى مُتَعْدِدًا لكن لا لفظ مُتَعْدِد معنى واحد م? معنى واحد معنى واحد الفاظ كثيرة فهذا ما هو مترادف كالليث والغضنفر والأسد هذه كلها مترادفة أليس كذلك كذلك قاما وقفا قاعدا جلسا تألا حلفا لكلها مترادف, مترادف. نعم. لماذا أسمع مترادفاً؟ لأن, المع... لأن المعنى بالنسبة إلى اللفظ كالمركوب فكأن اللفظ يركب المعنى فلما كان هذان هاد... اللفظان لمعنى واحد فكأنهما راكبان مركوباً واحداً أحدهما خلف الآخر مترادف مترادف يعني ما هو المسروط في الترادف اتحاد المعنى او اتحاد المصدق اتحاد المفهوم او اتحاد المصدق اتحاد المفهوم هو المقصود فالفاظ يعني تطلق على فرد لكن هذا باعتبار وذلك باعتبار آخر هذا la يسمى ماذا مترادفا نعم يعني التحقيق انه ليس بمترادف مثلا يعني في هذا يعني صارم ومهند مستاقهما واحد ومفوهمهما مختلف فهل يعدان مترادفين أو لا لا لا بد من ماذا من اتهادي المفهوم كما في ماذا كما في الصارم والباطر نعم <تصفيق> نعم قرآن فرقان هذا ليس بمترادفين لأن قرآن من حيث إنه يقرأ ومن حيث إنه مقرو فرقان من حيث إنه يفرق بين الحق والباطل نعم وكذلك فصيح ناطق فصيح بليغ هذا كله ليس بمترادف هذا يعني شيء آخر غير قول بالكارتان نعم حتى من, من يثبت التراضف لا يقول يعني بوجود في بين الصارم والمهند بين الفصيح والناطق لا ولكن هل يوجد مثل قاعدة وجلس هل هما متراضفان أو بين معنائهما فرق دقيق مثل أن يقول يعني قاعدا يعني من القيام جلس من الاضجاع هذا هو الخلاف مثل هذا المتوارد ام يعني من يقول لا لا يوجد هذا الفرق بينهما فاقولهما مترادفين ومن يثبت الفرق يقول ليس بمترادفين اذا كان لا, لا أحد يكتفي بذلك لا أحد لا يكفي لا لا يكفي لكن الشيخ يريد أن إذا أريد المفهوم والمصداق جميعا هذا حتى... يعني, ف... ف... يعني... اللف... اللف... اللفظان اللذان آ... مصداقهما واحد ومفهومهما مختلف التحقيق أنه, ماذا؟ أنه, أنه ما ليس بمترادفين وبعضهم يعني يقول مترادف من, من, من, من جهة ومتباين من جهة أخرى فيقول مترادف من حيث المصداق ومتباين من هيث المفهو لكن التحقيق أنه ليس لا يعد مترادفا نعم متعدد اللفظ فقط فمترادفا والمعنى فقط مشترك يعني والمتعدد متعدد المعنى فقط يعني معنى متعدد لفظ واحد أي لفظ واحد له عدة معاني مثل لفظة العين لها معنى الباصرة ولها معنى الينبوع لها معنى الذهب ولها معنى الشمس نعم لا جاسوس لا إتلاك العين للجاسوس هذا مجاز ليس مشترك هذا يعني تجوز من معنى الباصرة <تصفيق> والمعنى فقط مشترك متى يكون مشتركا إذا تعدد معنى اللفظ متى يكون اللفظ مشتركا إن كان حقيقة للمتعددين أي إن كان هذا اللفظ وضع لكل واحد من هذه المعاني المتعددة أي وضع لهذا مرة ووضع لذاك مرة أخرى بدون ملاحظة العلاقة بينهما فهذا مشترك مثلا يعني عين وضع للباصرة على ووضع للشمس على حدة. لا يعني أنه وضع للباصرة ثم وطلق على الشمس للعلاقة بين الشمس وبين الباصرة لا, لا. وكذلك يعني جعفر في الأصل جعفر ما هو؟ هو الجدول من الماء ثم جعله على من لرجل فلنقول هذا حقيقة مجاز أو نقول مشترك جعفر في الأصل هو جدول الماء ثم جعله على الرجلين. نقول هذا حقيقة ومجاز؟ لا. يعني هل نستطيع أن نقول هو أولا وضع للجدول ثم لما أشبه هذا الرجل الجدول وثلق عليه مجازا؟ هل يقال؟ لا. هذا وضع للمعنى الأول مرة وللمعنى الثاني مرة بدون ملاعظة الهلاق. كذلك مبارك. مبارك في الأصل ما هو شخص ذو بركة ثم جعله علما للرجلين سبب قال ذاك الرجل مباركاً أو غير مبارك فهل نقول هو حقيقة مجاز لا بل نقول هذا معنا وهذا معنا ناخر لا لأن هذا الشخص ولو كان مباركاً لم يوضع هذا العلم علما لبركته وعدل دليلنا لا ذلك أنه إذا زالت بركته يبقى علمه ذلك إذا زالت بركته وصار ملوما مشؤوما ومفسدا هل, هل يندقل عنه هذا العالم هذا كله مشترك فاللفظ إذا كان واحدا والمعاني متعددة فإن كان اللفظ حقيقة في هذه المعاني كلها أي هذا اللفظ وضع كل من هذه المعاني على هدا أي بدون ملاحظة العلاقه بينها اذا هذا مشترك <تصفيق> هذا يمكن ان يوجد علاقه لكنني ملاحظه لا يوجد مين. يمكن ان يكون منسوبيه مبارك يعني اذا بركه لكن لم يسمى لكونه لبركته. والدليل عليه أنه وإن ظهرت أنه بركته, بركته هو يبقى. نعم. إذا لا على شيخ لا يدل العلم بالالتزام على الصفة. نعم. على الكرم. نعم. إذا ف... اشتهر بوصف يدل على ذلك الوصف بالالتزام. ولو تخلف. مم. ولو تخلف الوصف. طبقا يتخلف الوصف. ويبقى خ... كيف تخلوا في الوصف؟ يعني حاتم هو في الاص الموضوع اللي شخصي ثم ذاك شخص استهرب بالجود بحيث كلما نسمع هذا اللفظ في حق نفسه يندق... حاتم لا لا, لا, لا, لا بعد ذلك هذا شيء وهذه مقام هذا كلامنا في مقام اخر نعم اجاب الشيخ وضعوا اسم الدرجه ليديا هكذا لم يلاحظوا يعني اي بينه الا لا. ي... لا يوجد علاقه و... ولم توجد ملاحظه العلاقه واذا سمي رجل مبارك بمبارك وهو في الواقع مبارك فهناك علاقه لكن لا توجد ملاحظتها اليس اسمه مبارك وكذلك فضل فضل تجون طول يقول نعم يعني هو تفاعل بذلك واتشاءم بذلك لكن يعني لم يوضع لهذه لأنه لو لو وضع هذه لا زالت تسمية بزواله لك لكن لاحظة العلاقات بينه ومع الوبرع لاحظة لا هناك موجودة علاقة لكنني ملاحظة لا, لا أستطيع أن نقول أنه وضع لأجل هذا لا ثم ما شخص بين الوبرع لأجله بين أن يكون هناك نوع مثل الله ومع الوبرع لا يعني لا يكون في المجازي أنه وضع وضعين أوليا لماذا لأهد المعاني ثم استعمل في الآخر بسبب هذه العلاقة بمعنى أن هذه العلاقة إذا زارت بطلا لطلاق لا يطلاق كذلك في التسمية لا. هو تمنى ذلك نعم وان لم يشترط ما ذا قال المتعدد اللفظي فقط مترادفهن المعنى فقط مشترك فان كان اللفظ حقيقه, حقيقة للمتعدد اي وضع على لهذه المعاني المتعدده كلها وضعناه لذا وإلا أي ولي لم يكن حقيقه للمتعددي بل كان حقيقه لاحد واحد من المتعدد ومجازا اي مستعملا على سبيل في الاخر فحقيقه ومجاز نعم مثل ما ذا مثل الاسد اسد لم يولد الا للحيوان المفترس ثم يستعمل في الرجل الشجاع للعلاقة بينه وبين الحيوان المخترس بحيث لو زالت هذه الشجاعة لا يصح عليه فهنا حقيقة مجاز وهما متباينة تفاصلت وهما أي متعدده هما متعدد هما متعدد هما متعدد اللفظ والمعنى اذا كان اللفظ متعددا والمعنى ايضا متعددا يعني هناك مثل الإنسان والفرس لفظان متعددان ولهما معنى معنى يعني متغايران اذا اذا كان كذلك فمتباينان فنقول إنسان مباين لفرس والفرس مباين للإنسان الإنسان والفرس متباينان لا نقول مترادفان بل هما متباينان تفاصلت أو تواصلت نعم ثم المتباينان أحياناً تكون متفاصلاً أي لا يصطق على ما يصطق عليه الآخر نعم فمثل كمثالنا هذا فرس له معنى وإنسان له معنى هل يستق الفرس ولا ما يصدق إليه هل يصدق الإنسان ولا ما يصدق الفرس؟ لا أو تواصلت أو يعني متواصلة متواصلة يعني تواصلة بين معانين يعني بينها علاقه أي بحيث اتركوا هذا اللفظ على آآ آآ آآ هذا اللفظ اتركوا على هذا المعنى وذاك المعنى وتواصلت كيف مثلا بالتواصل اللي كان بعض المعاني صفه للبعض الاخر الصفه والصاره ام من سيف اسم الحديث ما اسمه القاطعه من مثل ما ذا مثلو والناطق وانسان ناطق انسان فصيح انسان بليغ او ناطق فصيح ناطق وفصيح او فصيح وبليغ هذا كله متباينه لانها مع الفاظ متعدده لها معاني متعدده لكن يعني يطلق احدهما لا ما يطلق عليه الاخر نعم نعم Laisa, yumkin, yumkin itihadul mustahe. No. Kassayfi ja sari? No. Kassayfi No. Wa, wa kulluhaa mushtaqun vaghairuhu, sifatun وكلها وكل هذه الالفاظ اما مشتق أو غير مشتق مشتق هو الذي اخذ من غيره من لفظ آخر اخذ من لفظ اخر يعني فيكون دال على ماذا على ذات ما متصف بصفه معين مثل القائم فهو مشتق من القيام لذلك قائم شخص ما أي شخص قال بشرط اتصافه بمعنى معين أي بمعنى القيام فقائم معناه شخص ما اتصف بالقيام قاعد كذلك متكلم كذلك جالس كذلك وغيره غير مشتق غير مشتق دخل فيه ماذا ما مشتق منه دخل فيه المشتق منه ودخل فيه ما ليس بمشتق ولا مشتق منه فعني مشتق مقابله جامد جامد دخل فيه ما هو مشتق منه مثل قيام هذا جامد وكذلك قعود وكذلك تكلم هذا كله جامد لأنه ليس بمشتق لكن هو مشتق منه يشتق منه غيره ويدخل فيه معا لا يشتق ولا يشتق منه مثل الرجل وإنسان م? ليس بمشتق ولا يشتق منه والله نعم كلها مشتق وغيره صفة وغيرها ثم يعني صفة إما صفة وإما غير صفة مثل الإنسان إنسان فرس هذا كله ليس بصفة لأن الصفة ما هو معنا قائم بالغير معنا قائم بالغير مثل ماذا مثل العلم والحياة والقدرة هذه كلها صفة لكن انسان فرس حيوان هذه ليس صفة ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا ومتباينا مترادفا باعتبارين ويكون اللفظ الواحد يعني اللفظ الواحد يكون متواطئا مشتركا مشتركا باعتبار ماذا بعدة معاني يكون مشتركا وبالنظري لا كل معنا يكون متواطئا فمثلا يعني عين هذا مشترك باعتبار أنه يدل على وضع لعدة معين على هدى فهو متواطئ وبالنسبة وبالنظر إلى كل معنى هو متواطئ أليس ذلك؟ لا أليس العين بمعنى الباصرة فإطلاق العين عليها على وجه سواه هل نستطيع أن نقول بصر زيد أولى بهذا الاسم من بصر عمر هل نستطيع نقول لا. لا أو يقال هذا بصر زيد أولى لأنه أكبر أو لأنه أوصى أو لأنه أجمل لا يقال هكذا كذلك الذهب هذا الذهب وذلك الذهب والذهب الثالث كله يعني في صيد عيني عليه سواء من هذه الناحية هو ماذا متواطئ فهو متواطئ لكن بالنظر إلى كل واحد من هذه المعاني ومشترك بماذا بالنظر إلى المعاني فيمكن أن يكون اللفظ واحد مشتركا من وجه ومتواطئا من وجه آخر فإن التواطئ متواطئ ومشترك ليس بمتنافئين هذا تقسيم باعتبار وكانت تقسيم باعتبار آخر ومتباين مترادفا باعتبارين وكذلك يمكن أن يكون الأفض واحد متباين مترادفا باعتبارين يعني متباين مترادفا باعتبار ماذا؟ باعتبار الذات مستق متباين باعتبار المفهوم هذا الذي قدمنا نعم يعني إذا كان اللفظاني مصطاقهما واحد ومفهومهما مختلف فهذا نقول بالنظر إلى ماذا بالنظر إلى المفهوم متبايد وبالنظر إلى المصطاق نعم نعم هذا معنى بالنظر, ب ب بالنظر إلى هذه المعاني هو مشترك لماذا؟ لأنه وضع لكل واحد من هذه المعاني على أحد وهو مشترك نعم مشترك وهو متواطن بالنظر إلى كل معنا كل معنا من هذه المعاني يعني العين بالنظر إلى ما هو متواطئ هل هو مشكك؟ ليس مشكك والعين بالنظر إلى الذهب هل هو مشكك؟ لا هو متواطئ فالتواطئ والتشكيك هذا بالنظر يعني هذا بالنظر إلى معنى واحد والمشترك والحقيقة والمجاز هذا بالنظر إلى معاني متعددة فلا بلسة ولا جناحة في صدق المتواطي والمشترك على لفظ واحد هذا باعتبار معانيها وذاك باعتباري كل معانا من المعاني وكذلك لا إشكال في ماذا باتلاقه المتباين والمتراادف على لفظين واحد على لفظين كان مشتقهما واحدا وافرا ومفهومهما متعددا نعم لكل لفظ واحد متراادف مشترك ولا لفظان متباينان متخالفان ان شاء الله امم نعم هذا هو المراد وإلا لفظ واحد كيف يكون متباينا لا لأن كل من المترادف والمتباين متباين لا يكون إلا لفظين متعددين نعم باعتبارين بأعتبار طيب الآن أصال المعند مفروم المختلف نعم مفهوم مختلف صارم معناه قاطع مهند يعني منصوب للهند و... ومنصاقه ما سيف صارم والمهند باعتبار الذات باعتبار وباعتبار المفهوم متباينان والمشترك واقع لغتان جوازا تباينا او تواصلا بكونه جزء الاخر او العظيمه والمشترك واقع لغه يعني قول الجمهور ما هو ان المشترك موجود في لغه في موجود في اللغه وجوازا يعني ليس بي بل يعني العقل يجوز وجوده وليس هناك ما يمنع وجوده وبعضهم يقول لا ليس بواقع في اللغة ولا يجوز أن يقع لأن اللفظ إنما وضع لماذا لفهم المعنى فإذا كان اللفظ وضع لعدة معاني فكيفا حين الإطلاق كيف يفهم المعنى فكونه مشتركا كون اللفظ مشتركا مخل بما قصود الوضع وغير واقع وليس بجائز يقولون هكذا فإذا كيل لهم أليس هناك يعني عين للباصرة والشمس وكذا فهم يقولون هذا إما حقيقة مجاز أو متواطئ ايكون مثلا يعني هي موضوعه للشمس ثم شبهها ال يعني بماذا بالشمس في صفائه ولمعانه وكذا وشبهها ال يعني الينبوع بالشمس بكثره نفعه وكذا في يعني حقيقه ومجاز حقيقه ومجاز ليس بمشترك بل وضع لبعض هذه المعاني لأحد هذه المعاني وإنما استعمل في الآخر على وجه التجوز وهذا تكلف وكذلك يقولون إما حقيقة مجاد وإما متواطئ أي موضوع للقاتل المشترك وهم يقولون مثلا القرء هو ليس بمشترك بل هو موضوع لماذا؟ لمعنى الجمع وقالوا قرأت الماء في الحوض أي جمعت فسمي الحيض حيضا لماذا لأنه لأن الدم يجتمع في الرحيم في ذاك الوقت وسمي طهر قرآن لماذا لأنه يجتمع في البدن فهكذا جمع موجود في كل منهما فباعتبار أن الجمع موجود في هذا وفي, هذا وفي ذاك يستعمل في هذا وهذا أيضا تكلف لماذا؟ لأن أحد لا يتبادر إلى ذهنه بسمع القرآن مع الجمع لا لا يتبادر إلا الطهر والحيط معنى الاجتماع هل, هل يعني يخطر بالبال حين سماع القرآن ثم قولهم يعني هذا مخل لمقصود الوضع هذا لا نسلم لماذا؟ لأن المشترك إما أن يوجد معه قرينة أو لا يوجد معه قرينة فإن انا هناك قرينة تدل على أن المقصود أحد هذه المعاني يحمل عليه والمذموزه القرينه يحمل عليه ما جميعا فمثلا لو قال قائل اقرات هند تقول حالته ظهرت ملبوس يجنون يعني ابو يلوا اسود نعم اما اذا قال اا كيف لايا ا ثلاثه قرؤ هنا لا يمكن ان يكون مقصوداني الحيض والطهر جميعا فيحمل على احدهما كل بحسب اجتهاده يقول هناك قرينه تدل على ان المقصود هو الطهر وهنا يقول هناك قرينه تدل على ان المقصود هو الحيض نعم العقل حال يعني المشترك واقع لغه جوازا ذاب ايون النوت مع تباين بين المعاني كمعاني العين او تواصلا بكونه جزء الاخر او بكونه بكون احد المعنيين جزء ما احد اذا لو لم يعني له معنيان امكان خاص وان كان عام امكان خاص امكان عام امكان خاص يعني معناه ماذا الا يكون كل من الوجود والعدم ضروريا فاذا قيل زيد ممكن معناه ممكن خاص الا ضروره وجوده ولا ضروره عدمه yani an yakuna mawjudan wa yajuzu an yakuna ma'duman lakin idha qila Allah Allahu subhanahu wa ta'ala mumkinun ay bil imkanil 'am bi ma'na annahu la darurata 'adamihi wa in kana li wujudihi darura yani wujuduhu daruri lakin 'adam laysa bi daruri yani hal daruriun la alla yujad Allah لا، ليس بضروري، لكن وجوده ضروري، هذا ممكن، عام. نعم. فإمكان العام، هذا الإمكان العام ليس جزء للإمكان الخاصي، نعم. لأن الإمكان العام هو ماذا؟ هو سلب ضرورة العدم، والإمكان الخاص هو سلب ضرورة كل من العدم والوجود، فهذا جزء نعم. اول عازم كان أول ان يكون احد المعنيين لا للمعنى الاخر مثل ماذا مثل شمس بينما يعني احيانا يقال طلعت شمس بمعنى هذا الكوكب واحيانا يقال جلست في الشمس أي لو هذا الكوكب ف الشمس له معنيان وهو مشترك له معنيان وضع للكوكب مرة ولشعاعه مرة نخرى وبين المعنيين تواصل لماذا؟ لأن الشعاع هو العازم لهذا الكوكب أطلع. م? أطلع. م? نعم نعم هم <تصفيق> هذا القران قران على على وعلى كل صورة من سور اليس ذلك سبع ان اعطينا سبع من وثاني القران العظيم قران العظيم يعني عبارة ماذا عن سورة الفاتحة فالقرآن يقال للمجموع أيضا نعم ثم وكذا مترادف وقوع وكذلك مترادف أيضا وكذا مترادف مترادف أيضا وقوعه فيه خلاف والراجح أنه واقع نعم ولا ترا في حدين وير لفظين ومحدود يعني انهم قالوا هذا لغون يعني ان يوجد ان طوله عده الفاظ مم. لمعنى واحد عبث الواضع ينبغي ان ينزهه عن مثل هذا العبث لا فائده فيه وهم يقولون هذا ليس ب ب ب ب مترادف فاطلاقه على الذي بما... باعتبار, و... باعتبار اخر ولا صرف باعتبار اخر ومثل ان يقول يعني ااا قعد هذا بمعنى وجلس بمعنى اخر وقف بمعنى اخر وقام بمعنى اخر نا. نحن نقول لا هذا ليس بصحيح ترادف لا يكون عبثا وان على الفاضل المتراذفه يحتاج اليها في اللغه مثلا يعني أهيانا لا يستقيم الوزن أو القافية أو التجنيس إلا بأحد هذه الألفاظ دون الالفاظ اه اللفظ الآخر نعم هذا ايه مع اتهاد الواضع ويمكن أن يكون واضع آخر لهذا في المشترك في المترادف يقولون هكذا نعم ولا تراضه في حد نقيل لفظي ومحدود يعني هل نقول الحد والمحدود مترادفين مثلا هل نقول الانسان والحيوان الناطق مترادفين لا. لا نقول ذلك لماذا لأن التراضف من عوارض المفردات والمحدود وان كان مفرادا لكن الحد ليس ب بمفرد فلا نقول إنه مرادف وأيضا بينهما اختلاف في الدلالة فالمحدود يدل على ماذا على الأجزاء مجملا والحد يدل على كل جزء مفصلا فالحيوان يدل على ما في الهيوان من الـ الـ الـ الـ الـ الإنسان يدل على كل من الحيوان الهيوان ماذا مجملا والحيوان الناطق الحيوان يذل على ماذا على الحيوانية بخصوصه والناطق يذل على النطق بخصوصيته فبينهما فرق بماذا بالجمال والتفصيل فبينهما اختلاف في الدلالة من حيث الجمال والتفصيل فالحد والمحدود ليس بمترادفين سواء الحد اللفظ نعم ثم ما هو الحد اللفظ ها نعم تفسير لفظ بلفظ أشهر منه عند السامع مثلا سامع سمع أو قرأ لفظ غضانفر فسأل صديقه ما لو انفر فقال الا صدوا و هناك لا هما مفرد ودلاله كل واحد منهما على المعنى على حد صبا فالال حد اللفظي والمحدود مترادفان لكن أما الحد غير من الحد الحقيقي ولا الدل الاسمي هذا كله هذا لا يكون مع المحدوده مرادفاً ولعن شذر ماذا را كذلك شذر ماذا شغر بغرى عطشان طشان شاذ فاذ حسن بسن هذا كله ليس بمتراذفين لماذا؟ لأن شهرنا المترادفين أن يكون كل واحد منهما مستقلا يعني يطلق وحده هنا الطابع يعني لا, لا يستعمل إلا مع المطبوع يعني لا يقال يعني ماذرة بل ماذرة لا يقال إلا بعد شذرة باغرة لا يقال إلا بعد شغرة أهه فذا لا يقال الا مع شاذ نضشان لا يقال الا بعد عطشان فيقال ان هذا عطشان او قال هذا عطشان نضشان يعني شديد العطش لكن هل يقال هذا ان عطشان لا, لا يقال. أجمعين, أتعين أتعين. اجمعين هذا توكيد واكتاعينا بتعينه بصعينه هذا تابع لا ايوا به استقلال اذا هذا عطشان ونهشان ليسا بمتردفين لان كل واحد منهما لا الثاني اي الثابع لا يستقل والمطبوع فقط هو الذي يستقل وشروط المتردفين اي يستقل كل واحد منهما ليس لا بعد حسن لا يقال الا بعد حسن ليس لها مذر ليس لها معنى ليس لها يؤكد الاول يعني مثلا اذا قلنا تفرق القوم شذر مذر اي متفرقين تفرقا شديدا لكن أهل يقال أن يتفرقوا ما لا بل لا يقال ما ذرأ إلا بعدش ذرأ توكيد وكذلك يقال هذا عطشان ولا يقال هذا نطشان بل يقال عطشان نطشان حسن بسن نه. فماذا قلنا مم. ولا تأكيد كذلك تأكيد مع المؤكدين لا يعد مترادفين فمثلاً إذا قلنا قال تعالى فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَأَجْمَعُونَ هَلْ نَقُول مُرَادِفٌ لِلْمَلَائِكَةٌ لا وكذلك إذا قلنا جاءني زيد نفسه نفسه هو مرادف لزيد لا وكذلك عينه كذلك ممم وهذا لا يعد مرادفاً وافاد تابع تقوية وهو على ذينة مطبوعه وتوكيد قوي وام في احتمال المجاز ويقوم كل مرادف مقام الاخر في التركيب يقفون وتوكيد قوي وام احتمال المجاز ain wala kayfa aynahu almu'akkidu wa